Allah-u-ekber, Allah-u-ekber Allah-u-ekber, Allah-u-ekber Aşhedu en la ilahe illallah Ashhadu en la اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاه أي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طلعت القائمه اجمعه من هذه الصوره الطويله بعث المنغرم الترتيب بالله ربنا بسم الله ديننا لا لا راح